يا أيها الذين آمنوا أو بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلا عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد